أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد أمراني إذا التزمهما العبد المسلم والأمة المسلمة رجونا له الجنة الإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل فلا يبتغي بعمل يعمله من شريعة الله إلا وجه الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا أما الإخلاص فهو حق الله عز وجل وأما المتابعة فهو حق رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فالإخلاص هو التوحيد وهو معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلق الله عز وجل العباد لكي يعبدوه وحده ويوحدوه وحده ولا يشرك به شيئا من أجل هذه الغاية العظيمة خلقت الجنة والنار وبعث الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب وأريقت الدماء وشرد الأنبياء من أجل هذه الغاية وهي المجموعة في قولك أيها المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فما من كلمة تقال على وجه الأرض ولا في السماء أعظم من لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله وهو الإخلاص لله عز وجل فلا تستعين إلا بالله ولا تستغيف إلا بالله ولا تتوكل إلا على الله ولا تقسم إلا بالله ولا تسجد إلا لله ولا تركع إلا لله ولا تحب أكثر من حبك لله ولا تخاف أكثر من خوفك من الله ولا ترجو إلا الله لا إله إلا الله وقعت البشرية في خطأ عظيم وأمر جسيم حين تركوا الله وعبدوا غيره من أحجار أو أشجار أو قمر أو شمس أو نجوم أو كواكب أو جن أو عنس أو قبور أو شياطين أو عبد البشر حتى الأحياء منهم هذا هو خطأ البشرية الأول أرسل الله عز وجل إليهم نوحا وهو أيها الأفاضل أول الرسل ومن الخطا. أن يقول المسلم أن أول الرسل هو آدم آدم هو أول الأنبياء أما الرسل فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل نوح إلى البشرية الأولى حين عبدوا الأحجار ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ماتوا فعكف الناس على قبورهم يعبدونها من دون الله فيستغيثون بها ويتوكلون عليها ويطوفون حولها ويسجدون لها ويركعون لها ويدعونها من دون الله جاءهم نوح لكي يرشدهم لله عز وجل إلى الله عز وجل ويصرفهم من عبادة العباد إلى عبادة العباد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فراء وقالوا لا تذر النّآلياتكم ولا تذر النّودا ولا سواعا ولا يقوت ويعقوق ونصراء فبدأت الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ثم أمر نوح بأن يبني تلك السفينة التي نجا عليها المؤمنون الموحدون وأهلك الله بعد الباقين ثم أنشى الله من بعدهم قوما آخرين فنأشأت مجتمعات جدد ولكن الشيطان لم يمت وعد الله لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جاءهم الشيطان بنفس ما جاء من آباءهم من قبل وصرفهم من عبادة الله إلى عبادة البشر أو إلى عبادة النجوم والكواكب والشجر ولا زالت الأنبياء تترى يرسل الله عز وجل نبيا بعد نبي رسولا بعد رسول يؤمن برسول أقوى ويكفر بهم آخرون فريق في الجنة وفريق في السعير وختمت البشرية وختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم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 ولم يكن له كفوا أحد آمن به أقوام وكفر به آخرون كما صنع به من قبل ثم لا زال الشيطان لم يموت وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة القرون الأولى القرون الثلاثة المفضلة رجع الشيطان إلى بني آدم ليغويهم ليعبدوا العبادة من جديد ما تقول بانسان ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد شجرة ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد كوكبا أو شمسا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله الله ذلكم الله ربكم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 أين كان شكلها ونوعها وحجمها وسببها ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك يقول الأولياء والصالحون والشمس والقمر والشجر سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فيقول الله فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ما تقولن بإنسان يدعي أنه مسلم ثم يخاطب قبرا فيقول أبا حسن أنت أبا حسن أنت نفس الرسول وجنب الإله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك رب وأنت الملك أنت سميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير وما كان ولولاك ما كان نجم يسير ولا دار لولا ولاك الفلك إليك تصير جميع الأمور وأنت العلم بذات الصدور وأنت المبعث من في القبور ومنكر في البعث من أنكرك بك المزيدي علي دخيل اسمه شاعر يقول لصاحب القبر بك المزيدي علي دخيل إذا جاء عمر الإله الجليل ونادى المنادي الرحيل الرحيل وحاشاك تترك من لاذ بك ماذا بقي لله ماذا بقي لله أيها المسلم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم إياكم والمتكلم أولى بالنصيحة منكم فلنحذر الشرك الأصغر الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرياء هو أن يصل الرجل لوراء الناس أيمدحونه أم لا أن يصوم لوراء الناس أن يحج لوراء الناس كما يفعل بعض الناس حين يذهب للحج يوصي بأن تعمل له مسيرة من من المطار إلى بيته ويوضع على بيته لوحة مكتوب عليها ألحاق فلان أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ لوجه الله عز وجل وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف مسكين من يراء الناس بعمله فيذهب عمله ويذهب أجره ثم يأتي يوم القيامة ليرى أن هؤلاء الذين رآهم بالعمل إنما هم فقراء مساكين لا يملكون له حسنة ينجو بها يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله كلمة نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد احتاجت البشرية للرسل لأنها لا تملك لنفسها من تلقاء نفسها هداية حين دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إذن المسألة المسألة متعلقة بتعليم الله عز وجل لهذه البشرية كيف تعود إليه وكيف تعبده آدم وقع في أول ذنب لهذه البشرية نهاه الله أن يأكل من الشجرة وأغواه الشيطان فأكل من الشجرة وكان هذا ذنب لم يسبق بذنب ولا يعرف آدم ماذا يفعل صاحب الذنب حين يرتكب الذنب فلا يعرف كيف يعود وكيف يستغفر ربه الذي نهى فعصاه أرحم به من نفسه فعلمه جل وعلا وهو المذنب العاصي المخطئ المعرض عن ربه الذي اتابع هواه والشيطان علمه كيف يعود إليه وكيف يرجع إليه وكيف يتوب ليتوب عليه أي رب نحن عبيده أيها الأكام نحن عبيد الله الذي سبقت رحمته غضبه والفضل أحب إليه من العدل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين هذا الرب العظيم لا زال يعلم آدم وابن آدم إلى آخر رسول معلم يعلم هذه البشرية محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحنا نقول أشهد أن محمد رسول الله ثم ظهر بين الناس من يريد أن يحدث تعاليم للشريعة ليست من ذلك المعلم العظيم ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يبتدعون في دين الله بدعا ما أنزل الله بها من سلطان يقولون هذه تقربون إلى الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة هو سبيل النجاة الوحيد الذي لا ثاني له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره أي من يشاقق الرسول من يتخذ له سبيلا غير سبيل الرسول هو في شق ورسول الله في شق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نتركه يسلك ذاك المسلك ونصله جهنم وهذه نهايته يقول الله عز وجل كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الاتباع للا ابتداء اتبعوا السنة إلزموا الصراط كل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أذكار النوم إذا أنت أويت إلى فراشك فقل اللهم أني وجهت وجهي إليك وأسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم قال له النبي ردها علي أسمعني إياها فأسمعه إياها حتى وصل آمنت بكتابك الذي أنزلت فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت ماذا علمه صلى الله عليه وسلم وبنبيك ماذا قال رجل قالوا برسولك أنا أسألك أيها الكريم هل تجد فرقا بين الرسول والنبي في هذا الذكر آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أغسلت فقال رجل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أغسلت وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لا لا قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إنه الاتباع الدقة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود يرده الله عليك ولو صليت ألف ركعة ليست على السنة يردها الله ولو صمت ليس على السنة ردها الله ولو تزكيت ليس على السنة ردها الله لن يقبل الله عمل عامل إلا بهذين الشرطين أيها الأكارم الإخلاص لله أن يكون العمل خالصا لوجه الله والاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا هاتين وعلمنا الدين دللنا عليك يا اكرم الاكرمين اللهم دلنا عليك يا اكرم اللهم دلنا عليك يا اكرم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر إخواننا المقاتلين في ساحات القتال اللهم ارزق أبناءنا المقاتلين في ساحات القتال اللهم ثبت الأقدام ووحد الصفوف وسدد الرمي وارفع الرايات واجمع الكلمة واكبت عدوهم يا رب العالمين وتقبل من مات منهم عندك شهيدا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء احفظ لنا اللهم شيوخنا وولاة أمرنا وحكامنا أريهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين